ومن يقلت منكن لله ورسوله وتاما صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تمرجن تمرج الجاهلية الأولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 إن المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافزين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذائرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرات من أمرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ ضل ضَلَالٌ مُّبِينٌ وَإِذَا قُلْنَا لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا وَالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ بَشَرًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّ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 وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضل وَلَا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إذا نكهتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك التي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 إن أراد النبي وين يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكة إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ هَدَيْنَاهُ أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من نساج ولو أعجبك حسنهن إلا ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيُذن لكم إلا أيُذن لكم وإلا طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا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 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله, لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفور رحيم لئلاَّ ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنُغرينك بهم لنُغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا السَّاعَةَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا قَالِدِينَ فِيهَا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلون رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعَنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّ عَرْضَنَا مَا نَتَاعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان, وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما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 قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في سماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك لهم عذاب من رجز نليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك بالربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتلى عن الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بمآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم نرق أو نسقط عليهم كشفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضايا جبال أوّب معه والقير وألنا له الحديد أن يعمل وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وليس لي ما نريح غدوها شهر ورواحها شهر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 وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا دابة الأرض تاكن من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب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 جنتين ذوات يُكل خمط وأثل وأثله وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفرو وهل يجازى إلا الكافور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وَقَدَّرْنَا فِيهَا السير سيروا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَامًا مِنِينٍ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمُ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَا هُمُ أَحَادِيثَ ومزقناهم كل مُمَزَّقٍ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بلا خلة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الله الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في سماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ذننه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير